فلولا كانت قرية آمنة فنفعها وإنشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يقولوا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات ويغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا وذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك 119. <تصفيق> فلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق Gerilim> أعبد الذين تعبدون من دون الله وعلا. يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ عَلَىٰ فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ ۖ حَنِيفًا ۗ فإنك إذا من